والذين ك ف ر و ا ع م ا أ ن ذ ر م ا ق ل أ ر أ ي ت تدعون م ما من ا دون ل ل ه أ ل و ن أروني ي م ا ذ ا خ ل ق و ا م ن الأرض أ ل ه م شرك في ا ل س م ا و ا ت إيتوني بكتاب من ق ب ل ه ذ ا أو أثارة من ع ل ح س ن و م ن ممن أضل ي د ع و من د و ع ه ا ل ن ا ي س ت ج ب ل ه إلى ي و م ا للعلوم ق ي ا م ة الاسلاميه حشر ا ن كانوا ه م أ ع د ء و وكانوا بعبادتهم كافرين و إ ذ ا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات قال ق الذين ا ل كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبير ام يقولون افتراه قل إ ن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا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 كان ك الله من عند و فامنوا ر ت به وشيد ه د بني فآمن إسرائيل على مثله س ت ت ك ب ر م إن استكبرتم ل ل لا يحب الكافرين ه ا يحب فآمن و إ ن الله لا يهدي القوم الظالمين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 وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى, وبشرى للمحسنين إ ن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب ا ل ج ن ة خالدين ف ي ه ا جزاء بما ك ا ن و ا ي ع م ل و ن و و ص ي ن ا الإنسان ب و ا ل د ي ه ح س ذات ح م ل ه أ مضمون ه كرها و و ع ت ه كرها و ح ل ه ف اجتماعي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 موسوعه ا ل ذ ي ن ي ت ق ب ل عنهم أ ح س ي للعلوم م عن ا ل وعد ا ل س ل ا ن و ا ي و و ع د ن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 موسوعه النابلسي ا ط ر ا للعلوم أ و ي الذين ن أولئك حق ي م ا ل ق ل في أ م من, من قبلهم من قد خلت الاسلاميه ج ن و ل إ ن إنهم كانوا خاسرين و ك ل د ر ج موسوعه ا ع م ل ل ن و ف ي ه م أ م ا ل م وهم ل ا ي ل ن ويوم يعرض ا ل على ذ ن كفروا النار أ ه ب ت طيباتكم في حياتكم في حياتكم م في في ا ل د ن ي ا ا و س ت م ت ع ت م بها ا ف ل ي و م ف الاسلاميه ي و تجزون م ذ و ن ب ت ت س ك ب ر و ن في ا ل أ ر ض بغير ا ل ح ق و ب م كنتم ا ف س ق و واذكر أخا ع ا د إذ أنذر ق و م ه ب ا ل أ ح ق ا ف وقد خ ل ت ا م ن ب ي ن ومن يديه خ ل ف ه موسوعه النابلسي للعلوم ا الاسلاميه ع ظ قالوا أ ج ئ ت ن ا ل ت أ ف ك ن ا عن آ ل ه ت ن ا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال إ ن م ا العلم عند الله وابلغكم ما أ ر س ل ت به ولكني أ ر ا ك م قوما تجادون فلما ر أ و ه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا, قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم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 ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا و أ ب ص ا ر ا و أ ف ئ د ة فما أ غ ن ى عنهم سمعهم ولا أ ب ص ا ر ه م ولا أفئدتهم و ل افئدتهم أ إ ذ كانوا يجحدون به ولا أ ف ئ د ت ه م فما أ غ ن ى عنهم سمعهم ولا أ ب ص ا ر ه م ولا أ ف ئ د ت ه م من شيء اذ كانوا, إذ كانوا يجحدون ب آ ي ا ت الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 ف ل موسوعه ا ح النابلسي للعلوم الاسلاميه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 يغفر ل ك م من ن ذ و ب ك م و ي ج ر ك م من ع ذ النابلسي ب أ ي م م و ل ي ج ل ل ه ف ل ي س و م ا ل أ ر ض و ل ي س ل ه م ن د و ن ه أ و ل ي ا ء أ و ل ئ ك في ل ا ل م ب ي ن افلم يروا أ ن الله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض ولم ي ع ي بخلقهن بقادر بقادر على أ ن يحيي الموتى بلا انه على كل شيء قدير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 ك أ ن ه م ي و م ي ر و ن م ا يوعدون ل م ي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ف ا س ق و ن